ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجرا غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر الله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 وَأَمَّا مَنْ خَفَتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ اللّهُ أكبر الله